a uh -huh. you'll <laughs> get ko naiđe So they don't, they so don't, they don't. have yeah. ونوصل الله عبيد و سبب في حديث صحيح إلا أنه جاء في كثير من المصوص التنفيذ من كثرة العين ومن كثرة النوم والتنفيذ من كثرة الكلام Yeah Who is